أعرض عنه فإنَّه يحمل يومَ القيامةِ وسراً خالدٍ نفيه خالدٍ نفيه وسألَهم يومَ القيامةِ حملة يومَ ينفخ في الصور. يا يومئذ زوقا يتخافون بينهم إن لبثتم إلا بث إلا عشرة نحن أعلم بما يقولون نحن. أعلم بما يقولون إذ يقول أنثلهم طريقة إلا بالدن إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها جاء ودا انت يوم يتبعون داعيا لا يعوجا وخشعت الاصوات وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن ورغي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم مَا بين وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف, فلا يخاف ظلما ولا هغما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا. وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون لعلهم يتقون أو يحدث لهم بكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما